والأرض طوعا وكرها وظلالهم, وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل لا فاتخذتم من دونه أوليان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 كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْمَثَلَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوَنَّ له لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْا بِهُ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادِ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ مَا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 ويخشون ربهم ويخافون حسابا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه ووافقوا مما رزقناهم وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيا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 افَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يشاء اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِكُم أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارٍ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ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 في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار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 يعلم ما تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَأَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عَقَبَ الدَّارَ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قُلْ كَفَى هو غيل الكتاب.